121. والله ذو الفضل العظيم 122. مثل الذين حملوا التوراة 123. ثم لم يحملوها 124. كمثل الحمار يحمل أسفارا 125. بئس مثل القوم 126. الذين كذبوا بآيات الله 127. والله لا يهدي القوم الظالمين 128. قل يا أيها الذين هادوا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 قُل ان الموت الذي تفرضون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبؤكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا